للفعل توكيد بنونينهما هما كنون يذهبن واقصدن يؤكدان فعل ويفعل اتيا ذا طلب أو شرطا متاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء واخر المؤكد افتح كبر واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الا وان يكن في آخر الفعل الف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو يا كسعيا مسعيا واحذفه من رافع هاتين وفي و ويا شكل مجانس في نحو شيء يهند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الالف لكن شديده وكسرها الف